Sunnah. No, terang bendera. Oris yang mencub, menerangkan, lima bahan dari tabat, uh, atau nisb, dan tidak mengingatkan ini, akta dengan terang, akta dengan contoh. Inilah dua bagian dari jemaah. Iman yang menjadi nisbah atau terang. Contoh تفقى بكر شحما تصبب زيد عرقا طاب محمد نفسا أنا أكثر منك علما كله من هذا الباب من تمييز النسبة وهو الذي يرفع, يرفع إبهام نسبة في اسم قبله كما تقدم قولك مثلا أنا أكثر منك هذا فيه إبهام نسبة الأكثرية إليك أنا أكثر فأنت واحد لس أكثر ومع ذلك نسبت كثرة إليك فلما نسبت أكثر إليك عرفنا أن في النسبة إبهاما لأنك واحد وتقول أنا أكثر فما ندري أنت أكثر من أي جهة مني هل أكثر مالا هل أكثر علما هل أكثر أولادا فنسبة الأكثرية إليك فيها إبهام لأنها محتملة ولا تصلح تصلحا تنسى بليك أنك تقول أنا أكثر وأنت واحد فلما نسبت الأكثرية إليك عرفنا أن في النسبة إبهاما لأنها محتملة من جهة العلم مما ينسى بليه الأكثرية أو من جهة الأولاد أو من جهة المال وغير ذلك فلما قلت أنا أكثر منك ولدا عرفنا أن الأكثرية من جهة الولد أو علما كذلك وهكذا ما ذكر في الأمثل المتقدمة تفقى بكر شحما ما ندري امتلأ بكر من أي جهة فلما قلت شحما عرفنا أنه امتلأ من جهة الشحم صار من الآن وكذلك طاب محمد هذا فيه إبهام لا ندري طاب من أي جهة فلما قلت نفسا كذلك طالما يعرف كل ضعيف متضعب هذا مهم ضمن درسنا تسأل عن الدرس وهذا تسأل عنه بعد الدرس إن شاء الله بعد الدرس تسأل عنه ومثال تمييز الذات مثال تميز الذات ما لكم نسيتم كيف هذا نعم عندي تسعون ريالا أحسنت فلبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهكذا ما تقدم معنا واختار موسى قومه سبعين رجلا فكله من تميز الذات مضان تمييز الذات بعد ماذا يقع تمييز الذات بعد العدد, بعد العدد أحسنته اشتريت عشرين كتابا وبعد المس بعد المقادير وتشمل المساحات اشتريت شبرا أرضا وأيضا اشتريت فدانا نخلنا ورضا زد وبعد المق بعد المكيلات مثال اشتريت صاعا تمرا وبعدها الموزونات اشتريت رطلا عسلا أحسنت فقولك المقادير يشمل هذه الثلاثة الأشياء إما أن يكون المقادير من المكيلات أو من الموزونات أو من المساحات، المساحات المساحات بكسر الميم هذا هو المشهور وربما فتحة المساحات وإلا بالكسر المساحات هذه مضان أو المواضع التي يقع بعدها تميز الذات ذكر المصنف شروطا للتميز من يذكر شيئا منها من يذكرها نعم أن التميز لا يكون إلا نكرة نكرة فلا يكون معرفة فلا يقال طاب محمد النفس أو تفقى بكر الشحم هذا كله لحن في التمييز فلا يصلح وأما ما جاء من قول الشاعر صدت وطبت النفس يا قيس عن عمري عرفتك لما أن عرفت وجوهنا صدت وطبت النفس يا قيس عن عمر فألهن زائدة في النفس طبت النفس أصله طبت نفسا فزيدت أن والزائد وجوده كعدمه لا يؤثر تعريفا لا يؤثر في الكلمة تعريفا فلا تتعرف الكلمة بأن الزائدة وإنما تعرف بأن الأصلية تعريفية فإذا هذا لا يخرج التمييز عن التنكير فالتمييز لا يكون إلا نكرا وهذا البيت المسموع صدت وطبت النفس يحمل عند بعض النحاء وعند البصريين على أن الزائدة والزايد لا يخرج الكلمة أو لا يعرف الكلمة عن الزايدة لا تعرفها ولا يكون إلا بعد تمام الكلام فلا يتقدم على عامله فلا يقال نفسا طاب زيد وكذلك تقول مثلا قلما اشتريت عشرين قلما اشتريت عشرين كتابا اشتريت عشرين سمنا اشتريت رطلا هذا كله لا يصلح صاعا اشتريته وتمرا اشتريته صاعا فلا يصلح تقديمه التمييز على العامل بل لا بد من تأخيره لا بد من تأخيره على عامل اشتريت صاعا تمرا اشتريت عشرين كتابا طاب محمد نفسا قال رحمه الله باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية الذي عنده أدوات لصلح حروف الاستثناء قال وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسوى, وسوى وخل وعد وحاشى تقدم معنى أن الاستثناء له معنيان معنى لغوي ومعنى الصلاحي أما معناه في اللغة فهو الإخراج مطلقا سواء كان بإلا أو بغيرها فلا يلتزم في المعنى اللغوي أن يكون الإخراج بإلا فحسب وإنما هذا يقتصر فيه على المعنى الصلاحي كما سيتبيانه وأما في اللغة فمعنى الاستثناء هو الإخراج مطلقا سواء كان بإلا أو بغيرها بغيرها كالتخصيص في أكرم طالبا مجتهدا هذا استثناء يعتبر في اللغة أكرم طالبا مجتهدا لو قلت أكرم طالبا فيذهب الشخص يختار من شعب الطلاب يعني كذلك فيكرمه لكن لما قال أكرم طالبا مجتهدا خرج بالمجتهد إيش غير المشاهد هذا استثناء أو ما هو استثناء استثناء لأنك استثنيت بقولك مجتهدا غير المجتهد فلا تكرمه واضح فهذا الاستثناء في اللغة لأن الاستثناء في اللغة هو الإخراج مطلقا سواء كان بإلا أو بغير إلا كالتخصيص بالصفة إخراج والثناء في اللغة وكذلك أيضا التخصيص بالشرط تقول اقتل الذنمية إن حارب فقولك إن حارب هذا الاستثناء أو ما هو الاستثناء استثناء فإذا قلت اقتلوا الذنمية معنى اقتلوه إيش مطلقا ليس كذلك حارب أو لم أو لم يحارب، لكن لما قلت، إن حارب، هذا استثناء، أي أنك إذا لم يحارب، فلا تقتله، فيستثناء من حالة قتلي BRT إذا لم يحارب، فهذا لا لا يقتل فيها، هذه حالة مستثناء، هذه حالة مستثناء، لا يقتل فيها الذمي، إن لم يحارب، فإن حارب فاقتله، هذا واضح، اضرب زيدا إن لعب، اضرب زيدا إن لعب، فإذا قلت أضرب زيداً هل هو Niest identifyer那個 do کہcel يитайме لكن إذا قلت اضرب أو إذا قلت اضرب زيداً علا لعبه هل هę assist dai kelime ou L再ется استثناء حالة عدم اللعب فهذه مستثناء من ضربه فلا تضربه إذا لم يلعب وإنما تضربه في هذه الحالة فحسب أما إذا لم يضرب فأما إذا لم يلعب فلا تضربه هذا معنى الاستثناء في النغة الإخراج مطلقا وأما في الاصطلاح فهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لدخل في حكم ما قبل إلا فهذا التعريف جيد للطالب البادئ وهو من التعريف التي ذكر محمد الدين في التحفة فتعريف تعريف التحفة جميلة جدا من أحسن التعريف في شروحات الأجرومية تعريف التحفة لأنه استخلصها من كتب كثيرة فتعريف الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها هذا كما ترى تخصيص من شيء معين في الاستثناء للصلاحي الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها وقد سمعت الأخوات إلا وغير وسوى وسوى وسوى هذه أخوات إلا تعمل يعني الاستثناء أو تستعمل في الاستثناء الإخراج بإلا وحدة أخواتها لشيء لشيء لولا ذلك الإخراج لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء نمثل بمثال حتى يفتضح ما ذكر من التعريف قام القوم إلا زيدا قام القوم إلا زيدا هذا استثناء في الصناح من استثناء نطبق هذا التعريف على هذا المثال الإخراج بإلا هذا حاصل ومهو حاصل قام القوم إلا زيدا لشيء وهو لزيد الإخراج بإلا وحدة خوات سئتنا مثل إحدى خواتها الإخراج بإلا وهو كما ترى قام القوم إلا زيدا أخرجنا بإلا الآن بالأداة هذه لشيء وهو لزيد لولا ذلك الإخراج الذي حصل بإلا لكان داخلا هذا المخرج وهو زيد لكان داخلا فيما إيش فيما قبل الأداة لأنك لو قلت قام القوم المخاطب يتوهمش كلهم قام معهم من هذا المخرج الذي هو زيد فلما قلت قام القوم إلا زيدا أخرجت ما توهمه المخاطب أنه داخل فلولا هذا الإخراج لدخل زيد في حكم من تقدم قبل الأداء لكان معهم فعل نفس الفعل هذا واضح هذا معنى الاستثناء في الاصلاح الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج الذي حصل منك لدخل هذا المخرج فيما فيما تقدم قام القوم إلا زيدا فهذا إخراج بإلا كما ترى ولولا هذا الإخراج لشيء وهو زيد ولولا هذا الإخراج دخل زيد فيما فيما قبل الأداء في الحكم أي في القيام هذا واضح هذا هو تعريف الاستثناء الاصطلاحي وأما بإحدى أخواتها سيئة الكلام على غير وسوى سيئة كيفية الإخراج بها طيب وقوله رحمه الله وحروف الاستثناء أنت تلاحظ في الأمثلة التي ذكرها إلا وغير وسوى وسوى وسوا وخلى وعدى وحاشا هذه الأدوات التي ذكرها ليست كلها حروف ففيها أسماء وفيها حروف وفيها أفعال فيها أسماء وفيها حروف وفيها ما هو متردد بين الفعلية وبين الحرفيه وهو خل وعد وحاشة والمصنف هنا يطلق على الجميع بأنها حروف قال وحروف الاستثناء ثمانية مع أن مما ذكر ما هو اسمه اتفاق مثل غير وسوى وسوى وسواء هذه ما هي حروف فما هو الجواب يجاب على ذلك بأن المصنف عبر بالحروف من باب التغليب من باب التغليب غلب إلاه لأنها أكثر استعمالا في أدوات الاستثناء، فقال وحروف الاستثناء وإلا ليست كلها ليست كلها أو ليست كلها حروفا، فمنها ما هي أسماء كما ترى غير وسوى وسواء وسواء هذه أسماء وليست بحروف، فكيف يعبر عن جميع الأدوات بأن حروف؟ فيقول حروف الاستثناء هذا ينتقد عليه، لكن الجواب عنه رحمه الله تعالى. أنه عبر بالحروف من باب التغليب، غلب إلا لأنها أكثر استعمالا في عدوات الاستثناء فلذلك قال وحروف الاستثناء تقليبا لإلا لماذا غلبها؟ لأنها الأكثر في الاستثناء هي التي استعمل هي أكثر استعمالا في الاستثناء فغلبها على غيرها فقال وحروف الاستثناء وإلا ليست كلها على حد سواء فمنها ما هي حروف ومنها ما هي أسماء ومنها ما هو متردد بين الحرفية والفعلية كما سيتي تقسيمها أو يقال عبر بالحروف وأراد الكلمات على الصلاح المتقدمين فإنهم يقولون ما أحفظ حرفا أي ما أحفظ كلمة, ما أحفظ كلمة أو ما روى عنه حرفا أي ما روى عنه كلمة ما روى عنه حديثا فهم يعبرون بالحروف ويريدون الكلمات فيكون المصنف جرى على الصناح المتقدمين قال وحروف الاستثناء أي وكلمات الاستثناء وكلمات الاستثناء والمتقدمون يطلقون الحرف على الكلمة فيقولون ما أحفظ حرفا أي ما أحفظ كلمة من هذا وهذا الثاني جواب طيب والحاصل أنه يجاب عن المصنف بتعبيره بالحروف بجوابين الجواب الأول أنه عبر بالحروف تقليبا لي لإلا لأنها أكثر استعمالا في الاستثناء فقالوا حروف الاستثناء والجواب الثاني أنه جراء على الصلاح المتقدمين فإنهم يعبرون بالحرف ويريدون به الكلمة أو يطلقون الحرف ويريدون به الكلمة واضح ما روى عنه حرفا أي ما روى عنه كلمة هذا واضح فهذا هو الجواب عن تعبير المصنف بالحروف مع أن من الأدوات التي ذكرها ما هي أسماء؟ فكيف يقول حروف الاستثناء ثمانية الجواب من وجهين؟ الأول ما هو الجواب من وجهين أو يجاب بجوابين؟ الأول أن هذا التعبير من باب التغليب، التغليب عبّر بالحروف تغليباً لِإلا لأنها أكثر استعمالاً في الاستثناء، فقالوا حروف الاستثناء والجواب الآخر. نعم عبر بالحروف ويريد الكلمات جريا على الصلاح المتقدمين أنه يعبرون بالحروف ويريدون بها الكلمات أو يعبرون بالحرف ويريدون به الكلمة قال وحروف الاستثناء ثمانية نعم حروف الاستثناء ثمانية بناء على أن كل لغة سواء كلمة كلمة وإلا على أن سوى هي واحدة والباقي لغات تكون ستة وحروف الاستثناء ستة إلا وغير وسوى وخلى وعد وحاشة ستة لكن جعل كل لغة في سوى جعلها كلمة جعلها كلمة وإلا هي لغات شيء واحد سواء قلت سوى أو قلت سوا أو قلت سوى هي لغات في كلمة واحدة لغات في كلمة واحدة يقال في سوى سوى بالكسر ويقال سوا بالضم مع القصر في اللغتين، ويقال سوا بفتح السين مع المد، سوا بفتح السين مع المد. فهذه كلها لغات في كلمة واحدة، لكن المصنف جعل كل لغة كلمة، جعل كل لغة في هذه الكلمات جعلها على حدة كلمة واحدة. فبناء على ذلك جعلها ثماني أحرف. باعتبار جعل كل لغة من لغات سوا أدا مستقلة. بهذا الاعتبار أنه جعل كل كل نغة في سوى كلمة إيش مستقلة أو أداة مستقلة وأما إذا جعلنا سوى شيء واحد وهذه نغات فيها فقط تكون كم الآن أحرف لستثناء التي ذكرها ستة فقط إلا وغير وسوى وخلى وعدى وحاشى لكن لا بأس الشق سيجري على ما ذكر المصلف يقول ثمانية وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوا وسوى وخلى وعدى وحاشى تكون ثمانية على ما ذكره وهناك أدوات أخرى لم يذكرها سيأتي ذكرها في المتمم إن شاء الله لأنها متنمة كاسمها يتعرض لما لم يتمم ما لم يذكره صاحب الأجرومية فهي متممة لها فما لم يذكره صاحب الأجرومية يتممه صاحب المتممة سيأتي شاء الله بقية لأدوات الاستثناء أدوات أخر لم يذكرها فالحاصل أن ما ذكره المصنف رحمه الله ثمانية, ثمانية حروف للإستثناء أو ثمان أدوات للإستثناء وبدأ بإلا لأنها الأصل في الاستثناء فلذلك بدأ بها فقال وهي إلا فلما كانت إلا الأصل بدأ بها في العد ثم ثنى بالاسم بعد ذلك وهذه الأدوات التي ذكر رحمه الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الحرفية والاسمية والفعلية هذه الأدوات التي ذكرها المصنف رحمه الله تنقسم إلى ثلاثة Saya أقسام من حيث الحرفية والاسمية والفعلية فمنها ما هو حرف باتفاق وهو إلا هذه حرف باتفاق ما في حد يخالف فيها ومنها ما هو اسم باتفاق وهو غير وسوى وسوى وسوى اربع اسماء باتفاق هذه لا تستعمل الا اسماء اسماء ومنها ما هو متردد تار يستعمل حرفا وتار يستعمل فعلا وهو خلا وعد وحاشا هذه الثلاث الكلمات تار تستعمل في الاستثناء حروفا فتقول قام القوم خلا زيد قام القوم عدا زيد تستعمل حروف نسيت الكلام عليها وتارة تستعمل حروف جر طبعا ما بعدها يجر خلا وعدا وحاش هذه هذه الثلاثة أو ثلاث الكلمات تارة تستعمل حروف جر حتى يتضح لك حروف أي حروف جر فيجر ما بعدها فتقول قام القوم خلا زيد قام القوم عدا زيد حاش زيد وتار تستعمل أفعالا ماضية فينصب ما بعدها فتقول قام القوم خلا زيدا قام القوم حاش زيدا قام القوم عدا زيدا فيجوز لك هذا وهذا في الاستعمال يجوز لك هذا وهذا في الاستعمال فالحاصل أن الأدوات الثمانية التي ذكرها المصنف تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث الحرفية والفعلية والاسمية فمنها ما هو حرف باتفاق ولا يستعمل إلا كذلك وهو إلا ومنها ما هو اسم باتفاق وهو غير وسوى وسوا وسوا ومنها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية تارة يستعمل حرف جر فتقول قام القوم خل زيد وتارة يستعمل فعل ماض فتقول قام القوم خل زيدا فإذا استعملتها حرفا جررت ما بعدها وإذا استعملتها بعلا نصبت ما بعدها على, على أنه مفعول به هذا واضح هذا وهذا يرجع إليك أنت هذا يرجع إليك هذا الاستعمال إن شئت قلت خل زيدا وإن شئت قلت خلأ زيدا هذا يرجع ليك كما سيت إن شاء الله بيان ذلك فهذا هو التقسيم الثلاثي لهذه الأدوات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فليست كلها حروفا فمنها ما هو حرف ومنها ما هو اسم ومنها ما هو تار يستعمل حرف جر وتار يستعمل فعل ماض هذا واضح طيب ننتقل, ننتقل الآن إلى حكم هذه الأدوات حكم الاسم الواقع بعدها. فقال رحمه الله: فالمستثنى بإلا هذا هو المهم الآن انتبه له. كيف يعني تستعمل الاسم الواقع بعد هذه الأدوات؟ كيف يكون إعرابه؟ قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا تاما نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا هذه الحال الأولى للاسم الواقع بعد إلا لأنه ذكر له ثلاث حالات ذكر الاسم الواقع بعد إلا الأداة الأولى وهي إلا وهي أم الباب وقدمها لأجل لأجل ذلك لأن الأصل وهي أم الباب أي أم دوات الاستثناء إلا فلذلك قدمها على غيرها وقدم حكم المستنبها، فالمستنب إلا له ثلاث حالات. الحالة الأولى يجب نصبه فيها. الحالة الأولى يجب نصبه فيها. متى يجب نصب الاسم الواقع بعد إلا في الاستثناء؟ قال المصنف. فالمستنب إلا ينصب إذا كان الكلام تاماً إذا كان الكلام موجباً تاماً. فإذا توفر هذان الأمران في الاسم الواقع بعد إلا وجب نصبه الأمر الأول أن يكون موجبا بفتح الجيم موجبا لا موجبا أن يكون موجبا ما معنى موجب أي مثبت غير منفي ليس مسبوقا بنفي ولا بنهي ولا باستفهام. فإذا كان الكلام الذي قبل إلا قول إذا كان الكلام أي الواقع قبل إلا إذا كان الكلام الواقع قبل إلا موجبا ما معنى موجب أي مثبت الإجاب هو الإثبات معنى موجب أي مثبت أي أنه لم يسبق بنفي ولا بنهي ولا بعيش ولا باستفهام فإذا كان الأمر كذلك وجبهنا مع الشرط الثاني وهو التمام نصب الاسم الواقع بعد إلا بهذين الشرطين الشرط الأول أن يكون موجبا. انتهينا من معنى كونه موجبا. معناه أي مثبت لم يسبق الكلام بنفي ولا نهي ولا ولا استفهام الشرط الثاني أن يكون تاما. ما معنى التمام أي أن المستثنى منه أي أن المستثنى منه مذكور في الكلام ما هو محذوف مذكور موجود كما في الأمثلة نقرأ الأمثلة ونشرح هذا الكلام قام القوم إلا زيدا هنا يجب النصب أي نصب الاسم الواقع بعد إلا قام القوم إلا زيدا لماذا يجب نصبه لأنك كمية الأحض توفر الشرطان الشرط الأول الكلام الذي قبل إلا تام أمليسي بتام الكلام الذي قبل إلا موجب أمليسي بموجب موجب ما معنى موجب أي أنه ما هو منفي ولا هو مسبوق بنهي ولا بيعش ولا باستفهام قال قام ما قال ما قام ولا قال لا يقم ولا قال هل قام وإنما قال إيش قام فالكلام مثبت لأنه غير مسبوق بنفي ولا بنهي ولا باستفهام هذا موجود الشرط ليس موجود مثبت واضح موجب الشرط الثاني تام ننظر إلى التام هل هو كما فسرنا أم ليس كذلك ما مع التام حتى نعرف هل هو تام أم ليس بتامه أن يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام ما هو ذو مذكور ننظر إلى هذا المثال قام القوم القوم مستثنى منه موجود أو ما هو موجود موجود فإذا كان الكلام موجبا أي غير منفي ولا ما تقدم والمستثنى منه موجود في الكلام فما حكم الاسم الواقع بعد بعدها يجب نصبه قام القوم إلا زيدا فمن يعرب هذا المثال بعد الإضاحة هذا فضل قام في علمات والقوم فاعل وإلا حرف استثناء أحسنت وزيدا منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخر والناصب له إلا أحسنت الناصب له إلا عند سبويه وجماع من النحا فإذا قيل لك من الذي نصب زيدا إلاه هي التي نصبته على خلاف بين النوح لكن أن تحفظ هذا المذهب أن الناصب للإستثناء ما هو الذي ينصبه لأنه منصوب والمنصوب يحتاج إلى ناصب فالذي نصبه إلا هي هذه الأداء إلا هي التي نصبته طيب والشاهدنا بارك الله فيك لماذا نصب الاسم هنا الواقع بعد إله لأن الكلام موجب تام أليس كذلك موجب أي غير من فيه وتام أي أن المستثنى منه مذكور في الكلام فيجب نصبخ في هذه الحالة فشربوا منه إلا قليلا منهم أنت ياخي فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا فعل مات وهو الجماعة فاعل أحسنت منه جارميون تعلق بالفعل إلا قليلا وإلا هذا استثناء أحسنته وقليلا منصوب على الاستثناء أين المستثنى منه الواو وون جماعة فشربوا هؤلاء الذين مروا على النهر شربوا كلهم إلا قليلا منهم ما, ما مسوا هذا النهر ولا شربونه طاعة لنبيهم طيب أحسنته منصوب علامة نسمي الفتح الظاهرة على آخر يوم وهو الناصب له إلا النصب له إنا والشاهد إلا قليلا وجب نصبه لأن الكلام موجب أي مثبت وكذلك أيضا تام لأن المستثنى منه مذكور نعم قال وخرج الناس إلا عمرا نعم له عاطفة مثال المعطوف على مثال قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا خرج في علماء طيب مبني على الفتح والناس فاعل مرفوع على امترفع الضم الظاهر على آخره وإلا أداة استثناء حسن وعمر المنصوب على الاستثناء وعلامة نصبه فتح الظاهر هنا عمر يجب نصبه أو لا يجب يجب نصبه لأن المصنف يقول فالمستثنبي إلا ينصب متى إذا كان الكلام موجبا تاما ما معنى موجب من المتاخرين؟ ما معنى موجب؟ أفضل. مثبت أحسنتها أي أنه لم يسبق لنا فيه ولا نهي ولا استفهام وما معنى تام؟ <تصفيق> أي أن المستثنى منه الذي استثنينا منه مذكور أحسنتها هذه الحالة الأولى للاسم الواقع بعد إلا يجب نصبه الحالة الثانية. قال وإن كان الكلام منفيا انتبه للحالة الثانية فهمت الحالة الأولى الثانية سهل أسهل منها فكل الحالات تترتب على الأولى في فهمها قال وإن كان الكلام أي الذي قبل إله وإن كان الكلام أي الذي قبل إله منفيا أو منهيا أو مستفهما عنه إشمع هذا وهذا. لكن اقتصر عن النفينا فقط رحمه الله لأنه جعل الاستفهام والنهي داخلين تحته أخينا في النفي فاختصر في العبارة لأجل الاختصار اقتصر عن النفي وإلا أيضا كذلك وإن كان الكلام منهيا أو مستفهما عنه كله إيش من هذا وهذا قال وإن كان الكلام أي الذي قبله إلا منفيا تاما تام معروف والمنفي أي أنه مسبوق بنفي فما حكم المستثنى إلا أن يريد أن يبين لك هذا الحالة الأولى اتضحت لك الكلام موجب تام يجب نصب الاسم الواقع الانواقع الى هنا هذا الشيء خلاص ان شاء الله غادي نكمل ان شاء الله